وَالَّذِي نَعْلَمُ لَهُ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَهُ اللَّهُ تَوَكَّلَ اعْلَمُوا حَتَّى وَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ குமாலம் இல فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا أجر كذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُم خَالِفِينَ وَأَرْقَنَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كنا عقبى المنذرين ثم بعثنا من بعد ிியூசூலன் இல கிம் சஜோ நிஃபமக்க ذُبُهُ مِنْ قَبْل كَذَلِكَ كَانَ طِبْعُ عَلَى قَوْلُ ثُمَّ بَعَثْنَا من بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى மிசனி فَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قوماً مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَ قَوْمُ الْحَقِّ قُومِينَ قُلْ إِنَّ آلِهَتَكُمْ لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَلَّ مُوسَى أَن تَقُولُوا لِلْحَامِ لَمَّا جَاءَكُمُ أَمْرٌ أَنْسِحْ عُرُونًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْ تَنَالُ الْفِتَنَ مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَنَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ